يوم يحمى عليها في نار جهنم ما فتقوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم.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 ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشكين كاففا كما يقاتلونكم كاففا واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيله الله الثاقه انتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتاتب قلوبهم وارتاتب قلوبهم فهم في ريبهم يترددون